افلمی کل منی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 بَتُ الْأَرْضُ تَأْكُلُ مِمَّا سَأَتَتْ فَلَمَّ خَرَّتْ بَيِّنَتِ الْجِنِّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل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 فَقالَاوا رَبناَا بَعد بَيْنَ أَسْفَارنَا وَظَلَمُ أَ فُسَهُمْ فَجعلناَاهُم حادثَ وَمَزَّقُناَاهُم كلُمُ مَزَّق إِ فِي ذَلِكَ لياتِ لِكُلِّ صَبَّّار شَكور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 قُلْ أَغُونِيَ الَّذِينَ أَنْحَقُتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ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 ولو ترى إذ مَوْقُوفُونَ موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين کاللوینست مجرمين. وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُوا اللَّيْلِ وَالنَّارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْوا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هل زَعَمُوا إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُتْرَفُوُهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ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 وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَ نَازِعِ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ والضعفِ بِمَا عَمِنُوا وَهُم فِي الغُور فَاتِ آمِنون والَّذينَ يَسْعونَ فيِي آياتن ماجِزينَ أُناَاائِكَ فيِي العذاابِ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 هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا أَتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ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 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ بہولی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 وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فَلَا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتغون كما فعل بأشياعهم من قبل